O iላ qum ai điang gufang قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى أَنْتُمْ صَلَاتُهُ أَن تَيْتُ مُذَكَّرْتَ أَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَنْتُمْ غُمًّا وَأَخْرًا قُمْ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ جان بِيرِي تَنبِي مَن نَقضِ ميثاقُهُمْ وَمَلَعْنَا نُجْعَلَنَّ قُلُوبَهُمْ قاسية وَلَا تَذَالُ تَطْقَرِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ